يا ايها الناس اتقوا ربكم واحشوا يوما لا يجزي والد عن ولده يا ايها الناس اتقوا ربكم لا يجزي والد عن ولده اخشوا يوما لا يجزي والد ولا مولود هو جاد عن والده شيئا واخسوا يوما لا يجده والد عن والده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا إن وعد الله حق إن <تصفيق> فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور